وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن انزل الماء من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح شيئا من تذروه وكان الله على كل شيء موقته